بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لبينا لعلي حكيم أفنضرب عنه ذِكْرًا صَحَّنَ أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَفْتِيهِم مِّنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومضى مثل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 فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عَلَيْهِ وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لَنَا هذا وما كنا له مقردين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان يَقُولُ مُبِين اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ كَنَاتِيًا وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِين وَإِذَا أُشْرِئَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضربَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم أَوْ الشَّوْفِ حِنِيَّة وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِين وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِلَاسَ أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسقون بل قالوا إنا وجدنا كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَال مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا اتْرُكُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوْ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 رَأَوْا مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَ لِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتَهَا أَهْلَاؤُهَا وَآبَاؤُهُمْ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّهِمْ نَحْنُ قسلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وَرَحْمَةُ ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ الْأَذَىٰ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلِن يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسبع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو ذرينك الذي وعدناهم فإن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذي كلك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل ما أجعلنا من دون الرحمن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ إِخْتِيَارِهِمْ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 فَسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آثَ فُونًا تَقَلَّلَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمْ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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُقُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّهُ كُم الشَّيْقَانُ إَِّهُ لَكُمْ, لكم عَدُ بِين وَلََّ جَعَسَ بِالبَنَاتِ قَالَ قَد يِتكُم بِالحثْمَةِ وَلِعبَينَ لَكُم بَعَضَ الذي تَْتَفُونَ فيِي فَتَّكُ الله وَقول إِ الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراف مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتة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 وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهد وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاتِيَةٌ كَسِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ ظَالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارمون. أم أبرموا أمرا فإنا مذرمون أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ِّلَوش عَمَّ يسِفُون فَذَ يقُوبُ وَيَلَابُ حتىَ يُلَاقُ يَومَ الذي يدُون وَهُوَ الذي في السم إِلَ وَفِي الأرض إلَ وَهُو الحَقيم وَتَبَكَ الذي لَهُُقُ السَّمواتِ وَالأَرضِ وَماَا بَيْنَهُ مَا وَعِ دَوع المُ السَّاعةِ وَإلَه تُ جَعون وَلَا يَمِّقُ الذيينَ يدَعونَ مِنذُون الشَّفَعَةَ إَِّ مَا شَيدَ بِحَقِّ وَهُمْ يعلمُون وَلئِ سَألتَعون 114. ومن خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون 115. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 116. فاصفح عنهم وكل سلام فسوف